شبكة الذكر الحكيم تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور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 ادْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي طَرْقٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَأَقَرُّوا لَوْلَاءُ نُزِّلَ عَلَيْهِمْ لَكِ وَلَوْ أَنَّ سُلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَنَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا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 إِ قُ ل تَشحَدُونَ أن مَعَو اللهَِّ آالِهَةً أُخرى قُلَّا قل أَشحَد قُلْإَِّ مَاهُإِلَهُ وَاحِدُ وَإَِّ نِيبَرِي أُم مَِّا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 إِنَّهُ لَا يُفْنِحُ الضَّالِّينَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ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 يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهدكون إلا أنفسهم وما يشعرون وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَل بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يَخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رَدُّوهُ لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَقَرُّ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَلَوْ تَرَوْا إِذْ قُفَّوا عَلَى رَبِّهِمْ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 وَلَلدَّارِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ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 بَل اِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّنْ قابلك فاخذناه بالبأساء والضراء الى ان لهم يتضرعون فَأَلَمْ لَأُولَاءِ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرُّعًا وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فاقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين أَلَرَأَيْتُمْ إِن أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ ۚ قَبُورَ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ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 وكذلك فكنا ضحهم ببعض ليقولوا أها أولئك من ن يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ على نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستغين سبيل المجرمين قل إني لهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وَمَا أنا من المهتدين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 وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَشْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِنَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ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 الموت توفت رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين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 وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ أَسْتَعِينُ عَلَيْكُمْ بِوِكِيلٍ لِكُلٍّ نَّبَأٌ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ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 قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَخْذَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران لَهُ أصحاب يدعونه إلى الهدى اتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب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 إِ وَجَّهتُ وَجهَ لَِّذِي فَقُرَ السَّمواتِ وَالأَض حَنِي فَ وَمَا أَنَ لِ المُشِكين وَحَدَّهُ قَو قَالَأَتُ حَّ وَدَهْدَانَ وَلَا أُقَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إلا إِنَّ إِنْ يَشَأْ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا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 وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَالْيُوطَ وَكُلًا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَا مِنْهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ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 فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا أُولَئِكَ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَفِيهِ هُمْ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 وَلَوْ تَرَانَ الَّذِينَ ظَلَمُوا فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةَ بَاسِطُونَ أَيْدِيَهُمْ ۖ اخْرُجُوا أَنفُسَكُمْ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 وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا مُنَافِقِينَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ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 وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ شُبَّحَ لَهُمْ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ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 وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَصُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ وَإِنَا رَبِّهِم رْجِعُهُم فَيونَبِّئُهُ بِمَا كَلُوا يَعْمَنُون وَأَقُصَبُوا بِلهِ جَهْدَ أَنانِهِمْ ل إِ جَأََتْهُمْ آيَةُ ل يُؤمِنَّ بِهَا قُلْإَِّمَآيَةُ عِدَو الله وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ لِيُغْرُوا بِهِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُ السَّهْوِ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ ما فعلوه فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ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 وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون Inna wobba kahua alla mu maiya uinua sasiini, wahua alla mu bilamu tadin. Fakulu mi madu kewas mu lohi ala ihi inkontuambi aya tihi wa mala kum هُدًى مِّمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ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 ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه واننه لفسق وان الشياطين لينوحون الى اولياءهم ليجادلواكم وان اطعتموهم انكم لم مشرفون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 كما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ فَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ فَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَفْحَعَدُ فِي السَّمَاءِ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 وَهُوَ وَارِيهِم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَعَ عَلَىٰ أَوْلِيَائِهِم مِّنَ الْعَذَابِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا ۖ قَالَ النَّارُ مَسْوَاكُكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ الله إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نَوَّى وَالَّذِينَ ظَلَمُوا بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 وَقَالُوا اتَّخَذَتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غافلون.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 تَرَوْنَ آمِنًا الْحَقٍّ وَالْأَنْعَامَ نَصِيبًا فَقُمُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ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 وَأَنْ آمام حُرْدِمَة بُهورهَا وَأَن آمامُ ل يَذكُرونَ سنَ اللهَِّ عليها افتراء عَلَيهَ فِْرَ عَلَيْ سَجِزهِ بِمَا كانَوا يَفْتَرون وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِهَا هَٰذِهِ الْأَنْعَامُ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَأُولَٰئِكَ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْعَلُ رِزْقَهُم بَيْنَكُمْ وَيَطْعِمُهُم إِذَا حَكِيمٌ عَلِيمٌ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير مَا وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا وَهُوََّذ أَ شَأجَ النَّات معَروشَاتُِ وَويِ وَمَعَرُ شَاتِ وَ النَّغْلَ وَالذَّرْ مْ خْتَنِفًا أُكُلهُ والزيتون وَالزَّيْتُونَ وَالزُّمَّانُ مُتَشَابِهًا وَغَيْرُ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ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 من الضأم اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن صادقين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 إلا إِنَّ أَيَّ كُونٍ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ به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 وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعِظْمٍ ذَلِكَ جَزَائِهِمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ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 كَذَالِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُونَهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ قل فليالله الحجه البالغه فلو شاء لهدا معين قل هل من شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم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 ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقصف لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا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 وَتَفْصيل لِكُلِّ شَيءِ وَهُدَ وََرحفَةَ ل عََّهُ بِنِقُ إِ رَبِّهِم يؤمِنُون وَهَذاَا كِتَابُ أَزَلنَّهُ بََقُون فَتَّبِعُوه وَاتَّقُونَ أَ أن تَقُ إَِّ مَا أُزِلَ الكِتابابُ على قائِفَتَنِ مِ قَبلنَا وَإِن كُ بِغاسَتِهِم لَ غافِلين أَوْ تَقولُوا لَ أن أُزِلَ عَلَنَ الكِتابابُ لَكُن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 إحَسَنَةِ فَلَهُ شر أَمْسَالِهَا وَمَنْ جَأَ بِسَّياتِ فَل يجزَ إِلَّا مِسلَهَا وَهُم لا يُلمون Kul inni heda nii rabbi ila siraat mustakim dienaan kiema milleta Ibrahima haneefa vama kaan minal mushrikin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 وَلَا تَكْسِفُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَنِفُونَ وَهُوَ الذي جَلَكُمْ قَلَِفَ الأأَرْرض وَرفَعَ بَعبَكُمْ فَووقَ بَعضَ دَ وَجَاتِ لَاب وَكُم فِيمَا آتَكُمْ إِ رَبَّّكَ سرَريع العقابِ وَإِنهُ لَغَفُ